حسن الله إليكم يقول هذا السائل شخص يلقي الدروس ويدعي أنه سلفي يقول شخص يلقي الدروس ويدعي أنه سلفي ويقول, ليس ويقول للمرأة ليس واجب لها لبس الجلباب فيكفي تطيئة الشعر بحجة أننا في بلاد الكفر سبحانه. هل هناك مشرع غير رب العالمين عز وجل وغير وهل هناك مبلغ للشريعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا المشرع هو الله والمبلغ هو رسول الله ولا يجوز لنا يعني أن نقول شيئا ما قال هذا؟ ليس بي... يقول للمرأة ليس بواجب لها لبس الجلباب أيها ليس بواجب عليها لبس الجلباب يعني الذي يقطي عنكها ورأسها وشعرها نعم فهذا كلام يدل على أن صاحبه نزيل الله العبوى العزية جاهل أو له مقصر نعم